إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في شروط وفي الغروب نوره يهدي العصاة ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في شروط وفي الغروب نوره يهدي العصاة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 عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله ما لنا -oh. Seyyâ pues Allah Allah Allah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 ربنا الهادي الودود الله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوا